رفعا للسيئات رفعا للدرجات تعظيما للحسنة يوم عرفا قال فينا النبي صلى الله عليه وسلم احتسب على الله أنه يكفر السنة الماضية السنة المقبلة أهلموا إلى ربكم وليارى الله منكم خيرا إن الله للفعلاء أن يثبت الخير لنا ولكم وأن يثبت بنا الخير وبكم وأن يجعلنا وإياكم ممن يستعملهم الله لنصر ولا وليارى حراية سنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلى القرآن طبقه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوساد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 فَطَوَّفَ طَائِرٌ أَوْ تَهَوَّى بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ شَاطِئٍ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن لكم فيها منافع الى اجل مسمى ثم محلها الى البيت العتيق وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْهَا سَكَانًا لِيَذُوقُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ عَلَامَ رِزْقًا مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فإلهكم إله واحد فلو أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم وَبَدِينٌ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ مَاذَا نَقُولُ نَا نَأْخُذُ ان شاء الله على خاطر الغداء بس يعطيك العافيه يا رب ان <تصفيق> لا شاء الله على خاطر الله, الله ربي يحفظك من كل سو اللهم الله. الله. أمين. <تصفيق> الله. الله. امين نعم بلغنا إلى أن الله جل وتعالى اتس فيما خلق الخلق له وهو توحيده سبحانه وجل في والله ما خلق الله الخلق الا لهذه المهمه العظيمه والى لهذه الحكمه الجسيمة لتوحيد الله جل وتعالى في الشجر والحجر كله يلب توحيدا لله دلت وعلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لب مرء قتل إلا لب معه الحجر والشجر توحيدا لله دلت وعلى فالكوم كله يغلد توحيدا وهذه هي, هي الحكمة من الخلق أن الله, أن الله خلق الخلق لتوحيده لذلك قال ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فلتنبوا الريجس من الأوثان وليتنبوا قول الزور هنا فاء لله غير مشركين به حنفاء يميلون للتوحيد عن الشرك وهنا تاكيدا جمال... حبيبي... اللعرض... ال... يا شيخ رب... الشيخ لما اي نعم استجمال ما حبيبي الله يرضى يا رب يا رب امين يا رب, يا رب... رب... الله يرضى عنك يا جمال لهم اللعرض... خزاناته ألم يأتيكم رسول منكم ما كنون عليكم آيات ربكم ومن ظلمكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قلت قلوا أبواب جهن مخالدين فيها قال الله تعالى فكأنما خر من السماء فتخطفه الطيس أو تهوي بربيح في مكان تحيط بعيد لا نادة له بحال من الأحوال كما وصفهم الله يوم القيامة عندما قال فعندما قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميد فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين قال ذلك ومن يعظم شعائر الله ذلك الأمر الذي ذكرناه من أمور التوحيد قال ذلك من هذا الأمر الذي ذكرناه من تعظيم شعائر الله جل ومن أمور التوحيد ذلك ومن يعظم شعائر الله شعائر الله من الوقوع الغرفة والدفع إلى مزدرفة والمبيض من مزدرفة وأيضا ذكر الله جل في العلى عند المشاعر الحرام ورمي الجمار والحلق والتواف والتواف الطفى والمره ثم ردع المبيض لنده ثم رمي الجمارات الثلاث كل ذلك من شعائر الله جل في العلى ومن شعائر الله جل في العلى الحلق والتغسير ومن شعائر الله ذلك أولا والذكر كلها من شعائر الله ذلك أولا قال ومن يعظم شعائر الله فإنها, فإنها من تقوى القلوب فهذه أيضا فيها فعال فعال فعال الله خيرا الله, خير الله أحفظكم وكُرسوه أنا أتيتك بواحدة مريد تخريبنا ذلك ومن يعظم شعائق الله فإنها من تقوى القلوب هنا أيضا فيها دلالة واضحة جدا على ان الظاهرة يؤثر في الباطن كما أن الباطن يؤثر في الظاهرة فإن الظاهرة يؤثر في الباطن عند التلبية والتوحيد فإنها تسقل القلب إيمانا وتوحيبا ولذلك الله وهذه دلالة واضحة ففيها دلالة واضحة على أن الظاهر يؤثر في البسط عليكم السلام وكاتب الله يرضعنك الله يرضعنك فإنما إذا لب معه الحجر والشجر توحيدا لله جل في علاه وكما قال الله جعله أجبات أوبه معه والطي فإن... فإن فإن توحيد الله جل في علاه هو, أصل... هو الأصل الأصل الذي خلق الله له الخلف. فتعظيم شعار الله هنا في الظاهر تؤثر إيجابيا في الباطن كما أن الظاهر يؤثر في الباطن وأن الباطن يؤثر في الظاهر والمسألة على, على... على البدل قال النبي صلى الله عليه وسلم افتو تستو ولا تختلف فتختلف قلوبكم فالاختلاف عند الوقوف في صفاف للصلاه يؤدي الى اختلاف القلوب وتنافر القلوب ففيها دلاله واضحه جدا على ان الظاهر ايضا يؤثر يؤثر في الباطن قال الله جل وعلا ان الله لا يضيع لا يضيع ايمانكم وما كان الله ليضيع ايمانكم والمقصود بايمان هنا هي الصلاه فالصلاة تؤثر قدبيا في الباطن فإذا الظاهر أيضا يؤثر في الباطن كما أن الباطن يؤثر في الظاهر شبصال قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فالظاهر هنا أكثر على الباطن وسقله تقوى وكان التأثير العام أنه ما عظمها إلا من تقوى القلب ولذلك في بعض الآ... في في الآيات القادمة أنه مبين أن القلوب المؤمنة هي التي إذا ذكر الله وجدت وجدت هذه القلوب وادي لسادي القلوب تصدرا بالايمان قال من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب هذه ايضا فيها دلائل واضحه جدا ان الله اشار عليها من اول الايه لينان لي الله يحموها ولا دماؤها ولكن من التقوى ايش اتقوا منكم فافصل مراجعه هذا الباب بأن بان القلب يمين لله دله في ذلك لذلك في غير ما موضع من كتاب ربنا يبين الله جل وعلا ان مهما كان من الظاهر فالاصل ان ما ضر النجاسه على الباطن وأن مضار على الباطن وهو مضار القبول والرد أيضا على على الباطن المسألة جائرة على القلوب الذبح من أعظم الطعام فصل لربك وانحر ولذلك سؤل النبي الحديث كان في بعض فلكن يستأنج به أي الحج أفضل قال استنجوا العد في أن نحر نحر دم أعظم القربات والصرابين لله دل فعلاء ما كان نحرا وهذا ظاهر ومع ذلك أن يبين الله دل فعلاء أنه أراد منها الباطن عندما قال لا ينال الله بحومها ولا, ولا دماؤها ولكن نال له التقوى من ولكن نال له التقوى منكم ومن يعظم شعائر الله سإنها من تقوى القلوب ومن تقوى القلوب ومن أعظم تقوى القلوب توحيد الرجل جل في عداء السعي في نشر التوحيد وأساسه ولذلك قلت دائما بوابة العلم إتقان العقيد من أتقن هذا الباب ارتقى وسمى وارتفع إلى السماء فنسأل الله أن يجعلنا ممن أسس للتوحيد ونشر التوحيد ونصر التوحيد ونسأل الله أن يجعلنا من ينافح عنه وعن توحيده سبحانه وتعالى وأن نموت على ذلك الذين أمانوا ولم يبسوا إمانهم بظلم أولئك ألم ومن يعظم تدون شعائر الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى لكن فيها منافع إلى أجل مسمى هنا قد تخص بعض العلماء في قوله ومن يعظم شعائر الله أنها النحر والطعيح الراجح أن المسألة على النحر وعلى وعلى العموم على ما بينا والعبرة معهم من نفظ بخصوص السبب قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع وقالوا السياق حاكم في هذا الباب وهي تعظيم الله جلس على أن تكون معقودة وينحرها كما نحر سنت 63 بدنه وكانت معجزه أيضا أنه كان كانت البدن تذهب سريعا تمد عنقها للنبيه لينحرها هذه ادم من علامات من علامات النبوه دليل من دلائل النبوه لكن فيها منافع الى اجل مسمى يعني كما قلت انه ما قال ومن يعزم شعائر الله قالوا هي البدن وتعظيمها استحسنها أغلىها ثمنا واستثمنها قال لكم فيها لقوله لكم فيها منافع لكم فيها منافع هذه مشكلة جدا وإن الإشكال وغفة إجابتها يعني لو حملنا الآية على تخصير ذلك ومن يعزم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع الى ادم مسمه من محلوها النبات العطير هذا في اشكال ظاهر لا في اشكال فما الاشكال وكيف الاجابه عن انت اجابت الاجابة السلفي انا اريد الاشكال ثم الاجابة انت ممتاز ممتاز ممتاز حياكم الله جميعا انا اريد الاشكال والاجابة ممتاز محمد ديتون حي ألم بها لدبي كلهم طيب إذن هو لا ينتفع بها ممتاز فكيف يقول لكم فيها منافع ممتاز محمد ديتون هذا الإشكال وهو من أبرار أيضا ممتازة إزاكم الله خير تبعونا ثلاث أجاب إجابة وفي إجابة أخرى يأتي بها إجابة جيدة جدا يعني كان المفروض الإجابة تكون غير ما أتى بها ثلاث يعني الإجابة التي أتى بها ثلاث هي التي أورثها والإجابة التي بها العلماء نظر آخر ما هي لا هو الإشكال أنه إن سماها هاديا إن عينها فلا يجوز استخدامها الإشكال أنه إذا سماها هاديا وإن عينها فلا يجوز استخدامها ويقول لكم فيها منافع كيف يقول لكم فيها منافع وهو أصالة قد عينها هاديا فيه اجابتان الاجابه الاولى ما اجابه سلف اولا يجوز استخدام استخدام الركن المركوب لكنه في خلاف العلماء الشافعيه يرون انه يجوز للحاجه الحنابله يرون ان المساله على الاطلاق لو أن استخدمها على الاطلاق قالوا اي حك ولي قال ان هذه قال ولي حك تركب طيب الاجابه الثانيه هو انه يجوز الانتفاع بها قبل قبل تعيينه يعني كان الايه أين الآية؟ كأن الآية في قول الله ذلك هو من يعظم حرمات الله ذلك هو من يعظم شعاية الله فإنها من تقوى الخلوب لكم فيها منافع يعني لكم فيها منافع قبل تعيينها هديا إلى أجل مسمى والأجل المسمى أن سماها هديا فيكون هنا فهم الآية بالتقدير فهم الآية بالتقدير حتى يستقيم الكلام فهما لنا بالقراءة التفسيرية أي لكم فيها منافع قبل تعينها هديا لأن الأصلاقة مانأوينة هديا لا ينتفع بها فأكون لكم فيها منافع قبل تعينها هديا لذلك أجلها إلى أجل مسمى وما هو الأجل المسمى هو أن يعينها هديا فإن عينها هديا خرجت صارت لله دلا فعلها وعينها هديا خرجت لأنها صارت لله دلا فعلها في لكم فيها منافع إلى أجل مسمى قال ثم محلها إلى البيت العتيق وقيل أيضا يعني يشعرها ويجبها لله جل في علامه هذا الطول جاء عن ابن عباس ومجاهد وقتاذه والضحاك وعطاء ابن رباح إلى أجل المسمى ما الأجل المسمى هنا؟ لو قلنا المنافى ينتبع لها الطب بل عند عندما عينها حتى تبلغ محلها ومحلها نحرها ونحروها يبدأ من أول أيام التشريك خلافة ليه الشفائية اللذين قدموها خياسا من أول أيام التشريك وآخر أيام النحري وآخر أيام التشريك أيام وآخر أيام التشريك والثاني أن الشعائر هي المناسك ومن يعرض شعائر الله هي المناسك ومشاهد مكة والمعنى لكم فيها منافع بالتجارة التي قال الله رجال الله فيها بأنه مع الحج يأتي تبعا هذه منافع من تجارة وبيان وشراء وغير ذلك قال ثم محلها إلى البيت العتي في قولي فإنها الحال المذكورة من اجتهاب الريدس وقال وفورة تعليم الشعائر فإنها من تقوى القلوب وأضاف القلوب. أضاف التقوى للقلوب لأن حقيقة التقوى في القلب كما قال النبي صلى الله التقوى هنا التقوى هنا التقوى ها هنا وأشار إلى صدره ثم محلها أي نحرها إلى البيت العفيق يعني عند البيت عند البيت والمراد به هنا هاي دليل واضح جدا على أن مكة كلها حرم قال إلى البيت أي بيت وقال إلى البيت العفيق والبيت العفيق لا يسمى أي بيت عفيقا إلا المسجد الكعبة صحيح أو لا وهو وهنا يقصد كل مكة قال نحرتها هنا ومكة كلها ومنا نقول فإذا مكة المقصود بها أن مكة بيأتي عدل الله حرم هذا الطعيب كل صلاة في أي مكان من مكة بمئة ألف سنوات بمئة ألف قال ثم محلها إلى البيت العفير طب لذلك شرحنا وقلنا لما سمي البيت العفير عفوا نعم نصر لهذا لاننا نريد ان نجرى الانتهاء قبل المغرب ان الله ان ينفع بهم اطلب ان تنبطئ التوحيد من اشرك فقد لك مدار نبياتي على التقوى والتقوى مدارها على طلب مدار النجاة على التقوى والتقوى مدارها على القلب سلفي آتي بآتي بالسفرينية الآن